إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ غَفَاوًا لِيَبْلُغَ غَفَاوًا وَمَا هُوَ ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 كِتَابٌ وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي أَرْضًا نُقَصُّهَا مِنْ أطْرَافِهَا